البليس اليك اتيناهم اياتنا اينه ومن بدل نعمته الله من بعد ما جاءت فان انهن شديد وَالَّذِينَ اتَّقَرْ فَوْطَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ هِسَاءُ كَانَ النَّاسُ قِمَّةً وَعِدَةً فَبَعَثَ اللَّهِ هم الكتاب بالحق لكم بين الناس في ما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين بدوه من بعد والله يمدي من يشاء إلى صراط مستقيم هل نسبتم أن, أن تدول الجنة ونسما يأتكم مثل الذين ظلموا من قبلكم نستهم البأسان لا يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أنا إلا إن نصر الله الغريب يسألنك ما لا ينفقون قل ما لم يثبتم من خير فللوالدين. I'm not a man.